وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا إِلَيَّ مُوجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْصَّالِحِينَ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 ولَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَغَرُورِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَاللَّهُمِ الْخَطَائِيَ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَائِهِمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَائِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ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 إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إسكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا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 كَيْفَ يُسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعِزُّ مَن يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَطَعُوهُ أَوْ حَرَقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَرَجُو الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَلَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ وَعَادَوْا وَسَمُودَ وَقَدْ تَبِينَ لَكُم مِنْ مَسَاهِنِهِمْ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 فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم أخذته الصيحة ومنهم من سفنا في الأرض ومنهم من أغرق أغرقنا وما كان الله ليظلمهم وله إن كانوا أنفسهم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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيا يفعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا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 أولم يروا أن جعلنا حرا من آمنوا النَّاسُ مِنْ من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ